قَالَ مَعَاذَ الله أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعًا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ فَلَمَّا السَّيْئَةُ مِنْهُ قَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَذِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَقَذَ عَلَيْكُمْ مَوْتًا مِنْ اللَّهِ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 ترقى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وسأل القرية التي كنا فيها والغير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمر فصبر جمين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 قال إنما أشكو بسيء وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم.